الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله امين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى سنته الى يوم الدين وضعت في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لتواصل الحديث للباب الثامن وهو باب من تمرك بشجر أو حجر ونحوهما وتحت هذه الترجمة أورد المصنب وعليه رحمة الله مجموعة من النصوص فذكر قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة وما نادى الثالثة الأخرى أَلَكُمْ ذَكَرْ وَلَغُ الْأُنْفَى تِلْكَ إِذَاً قِسْبَةٌ بِنْضِزَى والآيات من سورة النجم الآيات الثالثاشر إلى الثانية والعشرين وأورد حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم إلى حنين ونعنوا حدثا عهد بكفر ونعنوا وللمشركين سدرة يعقفون عندها ويرصون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون لتركمون نسلنا من كان قبلكم رواه الترمذي هو بالامس بدانا نحن نتحدث عن البركه والتبرك وذكرنا معنى التبرع وهو طلب البركه وذكرنا انها البركه هي تطلب من المولى سبحانه وتعالى وذلك لانها تعني انما وزياده من الخير والخير بيد الله كما قال تعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير وذكرنا ان اهل السنه والجماعه يطلبون البركه يعرفون ان هنالك بركه ويلتمسون البركه من الله سبحانه وتعالى وان امر الله عز وجل بان يتبرك به ويلتبس في البركه وذكرنا ضلال المشركين وانهم وينتمسون البركه من عند غير الله لانهم يعتقدون في اشياء انها تجلب البركه فاخذوا حق الله واعطوا هذا الحق لهذا الذي طُلبت منه البركه ان يكون شجرا او ان يكون انسانا مثل ما ذكرنا انهم يطلبون البركه من مشايخ يعني الصوفي قلنا اعتقد انه شيخ فلو شنو بركه وبيضحكحك فيهم حي ومي وما عنده دليل عليه انه دفه بركه ولو فتجن اغيه بتلقاها ده نجس لانه مشرك في مشرك في بركه اما قالين والمشركون نجس والله ساعد لما تفتش عن الظلم قلب يلتمس عنده البركه شي بالطريقه والشيخ بتاعه الذي يدعو الى الشرك تلقاه ده نجس ومشكلته كبيره والآية أيضاً أفادت في فقهها حتى أن تقل المسائل أفاد في فقهها التعرب لأسماء آلهات المشركين خلاقاً للذين يرون هذا يتناقى مع الحكمة الآيات بها دليل على أنه يعني الزولة التي يعتقد فيه تجيب اسمه ما تقعد تقول لها في ناس يعتقدون لهم في ناس الناس في البعض أعتقدوا فينا هذا وما تعتقدوا لك بالجماعة هذه الجماعة هذه البنو طبعا عمل لك بأن صار سنة عند حكمة وذلولوا كلامه الجماعة العطالة دخلوا وحاولوا يغيروا المنهج السليم وحاولوا لك ما يتبرقوا في ناس ويأخواننا في ناس يعني يتلو ببركة من ناس الناس ذا يقولوا أفرأيتهم اللات والعزة ذاك طلباء من اللات والعزة يسهموا ألا ما يسهموا تجيب اسمه كنت فاهم كلامين لو فيها نصاري سنة عاطل قال لك تجيب اسمه تجيب اسمه ذاته الآن صاري سنة لديه ذاته تكشفوا للرأي العام عشان الناس يعرفوا أنه ذو الجاهل ومصلط في الشغال الذي تعمل أعرفت هذا الموضوع ندخل في المسائل التي ذكرها المصنف في فقه النصوص قال فيه مسائل الأولى تفسير ايه النجم فسرناها تفسير ايه النجم طبعا فسرناها في النصوص المساله الثانيه معرفه صوره الامر الذي طلبوا الصوره بتاعه الامر الذي طلبوا طلبوا قال لهم دليل لنا شجره زي بتاعتهم والمشركون عندهم شجره بيتبركوا بيها ما في بيه ما في بركه ولا حاجه اعتقدوا مخهم هادين باطل دي بتاع هو زي المشرك الجرو حجره يقول له دفوا بركه الجلك دول قال بيحصل فيه بركه الجلك شيخ عاطل جنبه عطالب يقول له بركه ما فدل فدل يعني طلبوا شجره زي دي ما هم قال مهرنا ب بقوم مشركين لهم شجره يقال لها ذات انواع بيتبركوا بيها وبيضعوا فيها الاسلحه بين بنو هؤلاء المشركون دل قالوا يا رب ارزقنا اجعل لنا زاد انواط كما ترى شوف لنا شجره زي دي يا رسول الله دي بتاعت الجماعه دل كمان نتبرغ بها ونضع بها الشيرون الاسلحه بتاعتنا فالامر الذي طلبوه طلبوا يعني امرا غير مشروع وده طبعا لانه كانوا حدث سعد بالاسلام الكلام ده يعني عشان كده الحديث قال نحن حدث سعد شنو بكفر يعني داب ومرقب لكم من الكفر وخش شنو وخشي الدين بتاع التوحيد عشان كده في سي مسائل بيقول لك دايما الذي اعتاد قلبه الباطل وادبه ما ممكن يخليه بين يوم وليله يكون في شويه رواثن شويه شويه لما يخليهم كلينا اتعدى زمن طويل حاجه اعتاد الانسان زمن طويل وبعد ذاك بين يوم وليله خلاها فالمسه دي تبقى صعبه جدا زي فاطمه المساء صعبه فطلبوا طلبوا يعني شجره طلبوا امرا غير مشروع ان ان يجعل لهم شجره مثل ما يتبرك هؤلاء المشيخون بهذه الطلب الواحده زيها ده الامر الذي طلبوه واضح في الحديث المساله الثالثه كونهم لم يفعلوا كونهم شنو لم يفعلوا الجريمه دي الكلام اللي قالوه ده هو كلام خطير وما طعنوه لسه مجرد طلب قدموا طلب وما عرف منه هو غلط لكن ما عدا كله انما سلم قال امواه اكبر ان اشنو السلم وقال لهم والذي نفسي بيده لقد كنتم كما قالت بنو اسرائيل المثل اشوف انت هي مساله بتاع طلب ساجد ومثلا بتاع كلمه وفي ناس الكلام ما عنده له وزن والله صعب في ناس يقول لك يا اخي انا كنت اجلو كلمه جات من خشمي تقول له دي كبير يقول لك يا كم حقول؟ كفرتك؟ يعني ما أحد من تلقى ما سيقول معني حاله؟ الآن عشان يقرب لك المسافة يعني تلقى حاجة يقول يا أبو راي مثلا ده كده ما نقبل الإسلام ما هي كلمة واحدة لما تقول له كده كفرته يقول لك يا أخي كفرت عبيل؟ بكلمتي البسيطة دي انت عارف حاجة وانت بتخش الإسلام بكلامه عشان تخش الإسلام انت قال بتضبح لك؟ ها؟ ويكرموا لك دا تخدش الإسلام أكبر كافر دائرة تخدش الإسلام يدخل بكلامه ومسما أنك تدخل بكلام ممكن تبرد بكلامه عشان تخدش الإسلام ويقال عنك مسلم وانت ذو الكافر قلت الله معافي أو قلت يهودي أو نصراني تبتكر لما تخدش الإسلام تقول كيف بتقول يا جادو أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سلم الكلمة دي كلمة كبيرة دخلتك الإسلام وبتدخلك الجنه انت عارف يا ابن يعني انت دخلت الاسلام بكلمه بس وبهذه الكلمه تكون مسلم في تعداد المسلمين وبهذه الكلمه اذا مت عليها بتدخل الجنه فالناس الكلام عشان كده بتلقى الناس الجهله والمعرف فقه الدعوه من جماعه الاخوان المسلمين وغيرهم من الجهلاء لما نقول الصدي كفر لا تصدي يشوف الحكاية دي حاجة كبيرة جدا يقول لك أنا كفرت صليت معكم العيشة أزام ولا أنا فأنا قالوا مالك صليت ليلة صليت معنا العيشة صليت الصبح كفرت ما دام قلت يا الشيخ فلان هو رئيس قديمة غيره اعتقدت أنه ينفع في الدجنة بتكون كفرت بالله زوجل فالكبر أتلو وما ما هو, ما هو يعني الجنسيات عشان تكون كابر ما لازم تغير جنسك من سوداني لأمريكي بس الناس نفتكروا لو انت اخوان مسلمين نفتكروا كورد انك تكون امريكي امريكا امريكا والله يعني سودا ما في قبور انت مجنون بمخك قول قبر جواني في, في الجامع انت ما عارف يا اخو المسلمين لما نقول الكلام ده قولك يا ناس ما تكفروا الناس يا هذول كفروا بالله انت مجنون احنا بنقول كلام الله انك كافر الامامنا خمس ذنوب منهم قلت كلامنا بأسلم أنك كافر بهذا الفعل أو بهذا القول لكن نحن ما عندنا الحق نكفره لكن هذا أخو مسلم جاهل بتاع الناشيد سعين أنت ذول بتاع الناشيد أخبر على دربنا إن كنت حيران وإنت حيران لن رغبتك في دين بأنشيد أنت مجنون في دين بأنشيد والصلاة دي والجكة دي سرعب تعشبه يا ابن الله يزين وديه ما شموها ابن الله تعالى صلطه على منبر الإسلام وفشلوا في العالم كما ان الاخوه المسلمين في العالم ما قدموا نموذجا لمنهج اسلامي بصرف النظر انه يقدموا دوله يقيموا دوله اسلاميه انت فاهم كلامي فيبطغوا طلب طلب قال لك معرفه كونهم لم يظعلوا وانما طلبوا والمساله كانت تمثل نوعا من انواع الشرك الاكبر والمره المساله الرابعه قال لهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبهم قال لكم لما قالوا الكلام ده ما قصدوا الشركوا لان الناس مروا من الكفر ده وخش شنو وخشوا الاسلام والطلب اللي طلبوه ما دارين يعني انهم غير مشركين يعني مساله اذا لنا ذات انواع كما لهم ذات انواع وهم عارفين ديك مشركين وما قصدوا ما قصدوا الصحابه من طلبه ماذا انه يبقوا مشركين شنو زي ذلك لكن قصدوا بالكلمه دي انه اتبركوا عشان يقربوا لشنو لله سبحانه وتعالى يعني ما قصدوا ان يشركوا لانهم كفروا بالشرك ودخلوا الاسلام فاذا هم طلبوا طلبا آه ظن منهم انه يقربهم الى الله سبحانه وتعالى وما طلبوا شركا بعينه لانهم لو كانوا يعلمون ان ذلك يمثل شركا لما قالوا هذا الكلام حتى يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انت فاهم هذه المساله دي على المساله المساله الرابعه المساله الخامسه المساله الخامسه قال انهم اذا جهل هذا فغيرهم اولى بالجهل بيقول لك اذا كان صحابه فحبر يعني قمه الموحدين وصفوا الخلق اذا كان صحابه يعني قايلين الشرك ده ما في حاجه وهو شرك اديل شركه طلبوه وجهلين وقال لي ما في حاجه طيب اذا كان صحابه يا اخواننا لهم قدرهم بيجعلوا ببعض ببعض المسائل التي تمثل شركا يبقى لغيرهم اولى شروه غيرهم اولى بالقل كده يجيك الان واحد يقول لك انا انا مشرك انا ابوي مو مسلم وامي مسلمه وجدي مسلم وكيف انا اشرك بالله يعني لان كانوا انت افهم منهم فتقون جاي البث عشان كده قبل كده تكلمنا قلنا دائما الشرك بيكون يعني بعمرين الناس ال... الذين يشركون كما ذكرنا في درس سابق انه اما المشرك يكون مشرك وهو يعلم انه مشرك بمارسه على علم واما يمارس الشرك عليهم اجل وده حال الناس هسه نحن الان في تعاملنا مع الناس اللي بيقعوا في الشرك ما يخلو من امرين اما مشرك وعارف نفسه مشرك وعنده مصالح الشيخ العادي ولا مشرب جاهل بأنه مشرب أما الجماعة العارفين فدال بيكون أتبوك الشيخ أبوك الشيخ عارف يجي يقول لك أه لا أديك الجنة أداتك ثمان تفتكر بينه بالنفس العارف بدي جنة لا أنت كداء أو زنة برات الشيخ العفن دا قال لي أنت جيته بسكين ودهر لك جنة كده بأنه ينفذك على هذا الزول ده في قرارة نفسي عارف نفسي إنه بدي جناب كان طعم زاكنت وعارف لأخينه قلت لك ما يعني برهوه وبغروشه يفوت له برصة زيديه الزول العاطل ما عنده شون وإنت جيده وبغروشك وجبت لمنتك وانغفلتها منها ويدوك فيك مغلب وجيده والحكومة أبطل ولو لأنه جيده في محله وعنده حماية لأنه شيخ طريقة ولي والله سعيد فقط قلتها فهو في خصف نفسي أي شيخ طريقة عفن والله يزعي أي شيخ طريقة صوفي غيره الناس القادة عارفين نفسهم بعملوا فيهنه يقول لك ما الدجالة كان ضعب هو عارف ما دعا بالدجال لأنه ذاته عارف كان, كان الله ما كتب له ما بقدر ترغبته يقول لك ما رغبته يقول لك ما يحبه نحن الله من الحكم تلحبنا وانت قاهدين يا عفن تلحبين انت واربطوا دماغ الحنن لكن المشكله الثانيه ان انتوا كلكم تلحقوه وتزعقونه اي والله قبل كده الحين ثاني لا روح اعمل لك سرق ده ما جاهل وده مجرم على نفسه والله فاهم ويقول لك من يعلم الغيب تفتكر مع هو بعلم الغيب وهو بينه وبين نفسه الشيخ بتاع الطريقه انت لا شر غروشك حرامي جت اللي عليك بالليل شال المسجل والموبايل وسرق 7 مليون دي المباحث الجنائيه بتاعه الخرطوم يمكن ما تلم فيهم والله صاحب ما حرامي اذا صلت المباحث الجنائيه بتاعه الخرطوم كلها ممكن كلها تشتغل وده لعبت في حل ويقوم بقى ويسترزق وبعد اقول لك والله يا ده اكرم دهينه مالك هنا يبقى مباحث كامله مالك يا وده يكون داروا ولا اقول لهم ولا ارهم بييج تيجي كطايح معايا يشير روجك والمشكلة أنت تصدق هو عارف نفسه مجرم ما بأعلم الغب والله هو عارف نفسه إنه ما بأعلم الغب لأنه لو كان في ذلك بأعلم الغب حقيقةً صحيح صحيح فكان عينوه مدير الاستغبارات أطلقوا في ذلك بأعلم الغب مش كانوا شاروا مدير الاستغبارات العسكرية وعينوا الفاكي صحيح كان عين أبوك الشيخ إذا قموا مديراً لجهاز الأمن هو ما ذكسب حد بالصباح جوا اجمع ولا لا كيف في حاجه في جنابات ولا كده قالوا طيف لا اللي لبا كذب صوفي كذب دجال فهم عارفين انه بيعملوا في شرهم يمسرد على ذلك اخ مسلم انت لاميس حسن البنا المصري والشبكه بتاعته واحده فيبقى الـ الـ الـ فينا عارفين والاتباع شنو على عشان كده مننا هنا مرات بنحين على دال الاطباع تشوفوا قدر مسكين يجيب قروش ودافع عن الشيخ والتخ بمش عارف والوجه في الجنب ها بيطيره ودا قاعد يطير شربه وما ثلاثه قادرين يخطب عليك مذاكر يغشوه ودا مسكين دلع عارف مصدق وقدره ما يتكلم ويتجوز هو البليد لانه الله قال لهم الا كل انا بل هم اضلوا سريلا فالكلام ده انا ذكرته على فقه المساله كم المساله الرابعه او الخامسه انهم اذا جهلوا اذا جهلوا اول الصحابه بانه العمل ده شرك وقالوا انه ما شرك يبقى ذلك طب في باب اولى ان يكشروا ان يكرهوا واضح دليل المساله الخامسه والباب ده فيه يعني فيه يعني 22 حكم وممكن نقدر نقبل نقبل الدرس والكتاب نحن في المقدمه لكن احنا اطلعنا على الكتاب ده في المسجد هنا بعد صلاه الفجر يعني في ايام معينه فاذا مد الله عز وجل في الاجل في وقت اخر ان شاء الله ممكن نوافق في شرف الكتاب ونتوقف الى هنا والله ينتهي درسنا وبرنامجنا الى هذا الحد ودا اخر درس وصلى اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم